بوك تو دو ديك اوك ثمانية وعشرون ثمانية وعشرون ان لا حوتالو في الفندق شكاوى في الفندق شكاوى الدوش لا يعمل الدوش لا يعمل لا يوجد ماء ساخن لا يوجد ماء ساخن شو ان تكلفوا احدا ليصلحه يصلحها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 للغرفة. لا يوجد بلكون للغرفة. لا <تصفيق> تشم الغرفة صاخبة. الغرفة لا <تصفيق> <تصفيق> الغرفة صغيرة جدا. الغرفة صغيرة جدا. لا الغرفة معتمة جدا الغرفة معتمة جدا لا التدفئة لا تعمل التدفئة لا تعمل لا المكيف لا يعمل المكيف لا يعمل التلفزيون معطل التلفزيون متعطل <تصفيق> هذا لا يعجبني هذا لا يعجبني السعر عال جدا علي السعر غالي جدا شو بيها بس ايون مال ما هو أرخص؟ عندكم ما هو أرخص؟ شو بروكسيمة هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ شو بروكسيما إيستاس بينزيونا هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا شو بروكسيما إيستاس ريستوراتسيو هل يوجد مطعم بالقرب من هنا هل يوجد مطعم بالقرب من هنا